ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير بالخجل والشعور بالندم اعملي في الدموع في السجود والركوع نفسي في حضرتك ابقى مش متهم ربنا مستجير من الخجل والشعور بالندم أعمل في الدموع في السجود والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم